هذا السائل يقول في هذه الآونة اتصل بي شخص اتصل بي شخص مجهول من دولتي سمى دولة افريقيه قال اتصل بي شخص من تلك الدولة قال لي انت موجود في السعودية وانت مسحور فقلت له كيف عرفت قال اسأل نفسك واذا لا ترغب في العلاج سوف يصيبك مرض السرطان والعقم وسوف تموت خلال هذا الأسبوع فقلت وما الحل قال الحل هو العلاج قلت وكيف عرفت رقم جوالي قال كنت في خلوة وحضره فأتاني رقمك وأريد مساعدتك قلت حسنا وما هو العلاج فقال الشرط الأول كذا والشرط إلى آخره هذه طريقة مؤخرا بدأت هذه طريقة مؤخرا بدأ يفعلها بعض السحرة في بعض الدول يفعلها بعض السحرة في بعض الدول يتصل إما برقم عشوائي إما برقم عشوائي يتصل عليه أو برقم وصله من شخص ما يعني مثلا جاءوا شخص من هذه البلاد ليتعالج عنده فقال له ان تسميلي شخصا أو تعطيني رقما أو أرقام من أصحابك زملائك تواصل معهم اتصل بهم فإما أن يتصل على رقم عشوائي أو يتصل على رقم بهذه الطريقة أو طريقة ثالثة يتصل على رقم يحضره له الشياطين الذين يتعامل معهم وربما يعطيه الشيطان الرقم ويعطيه الاسم من القرين كل هذا ممكن فهذه الطريقة بدأ يفعلها بعض السحرة يتصل ثم يلقي, يلقي بين يدي المتصل عليه فاجعة مخيفة جدا يهزه, يهزه بها يقول أنت مصاب بكذا خلال أسبوع تموت خلال يومين إن لم كذا فيبدا يدخل رعب وخوف فإذا كان ضعيف الإيمان رقيق الدين يستسلم مباشرة ويسلم القيادة لهذا الساحر المريد ويقول ما الحل ما العلاج ماذا أفعل ويبدأ يتواصل معه بالسحر إلى أن يهدم عليه دينه ويأخذ منه ماله الخلاصة هاتان خلاصة الأمر هذين الأمرين أخذ مال هذا الرجل وإذهاب الدين النتيجة أبدا في كل وقت وحين هي هذين الأمرين أن يأخذ منه ماله وأن يأخذ أيضا دينه يذهب دينه عند الساحر والله تبارك وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم بأولياء ويفترض على هذا السائل عندما قال له هذا القائل أن يقول الموت بيد الله لا, لا شأن لك به وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت أنت نفسك ما تدري ماذا تموت ربما تموت أنت بعد ساعة يناقشه يقول أن تقرأ ويقرأ عليه القرآن ويقرأ عليه آية الكرسي آية الكرسي هذه إذا قرأ الإنسان بصدق مثل ما مر معنا ما تطرد الشياطين وتبطل السحر والنبي عليه الصلاة والسلام قال في سورة البقرة قال اقراوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة لا تستطيعها البطلة فقراءة البقرة وقراءه ايه الكرسي وقراءه المعوذات والتحصن بالاذكار المشروعه كل ذلك حصن للمسلم ذكر الله بالتهليل لا اله الا الله وحده ولا شريكة لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في اليوم مئه مره حرز من الشيطان ما, ما يصيبه فمثل هؤلاء بداوا يسلكون هذه الطريقه عن طريق الاتصال على رقم الهاتف الجوال وربما أيضا يخاطب بأشياء يقول أنت أمك اسمها كذا أنت تسكن في مكان كذا أنت تشتكي من كذا ربما يقول مثل هذه أمور تأتي عن طريق القرين وعن طريق الشياطين الذين يتعاونون معه فكل هذا لا يبالي به المسلم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين والواجب على جميع المسلمين أن يلجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحتموا بحماة وأن يستعيذوا به جل وعلا وأن يلجؤوا إليه وأن يعتصموا به ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وأن يحصن أنفسهم وبيوتهم ودراريهم بذكر الله والاستعادة به والأذكار المشروعة وتلاوة القرآن في البيوت ولا سيما سورة البقرة إلى غير ذلك مما شرع الله تبارك وتعالى أما مثل هذه الممارسات ومثل هذه الأعمال فإن المقصود بها سلب الأموال وضياع الدين وأيضا بالمناسبة في كتيب صغير الحجم لكنه قيم جدا عنوانه بائع دينه عنوان الكتاب بائع دينه لامام المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم حفظه الله كتاب قيم جدا بائع دينه يبين في هذا الكتاب خطورة السحرة وكيف أن الإنسان إذا تعامل معهم أو ذهب إليهم أو حاول أن يتعالج على أيديهم كيف أنه يبيع دينه بذهابه إلى هؤلاء أو ركونه إلى هؤلاء نسأل الله جل وعلا للجميع الحفظ والعافية قال قوله في الحديث يقصد الحديث الذي مر بالأمس ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر من ذلك أليس في هذا مشروعية الزيادة أكثر من مئة في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير أهل العلم هنا يقولون قد يكون تحديد المئة من النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية ولهذا غير واحد من أهل العلم أكد على الاقتصار على العدد الذي حدد مثل ما نقتصر على العدد الذي حدد في ذكر الله دبر كل صلاة بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وإتمام المئة بلا إله إلا الله أرأيتم لو أن قائلا زيادة الخير خير انا, أنا أسبح 35 أو 40 يقله لا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا العدد المحدد فنلتزم به إذا انتهينا من الأذكار المشروعة احببنا أن نذكر الله فيما بعد ذكرا مطلقا نسبح ما, ما شاء الله ونحمد ما شاء الله ونكبر ما شاء الله ونهلل ما شاء الله لكن الأشياء المقيدة نلتزم بها مقيدة كما جاءت وقوله إلا رجل جاء بمثل ما جاء به وزاد عليه يعني زاد بالأعمال الصالحة اشترك هو اياه بقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير مئة مرة وزاد عليه بنوافل صلوات ومجالس علم يحضرها وبر الوالد إلى غير ذلك من الأعمال والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى هذا يقول مفهوم الدعاء ومفهوم الذكر يريد بيان مفهوم الدعاء ومفهوم الذكر وهل كل منهما توقيفي أم لا العبادة كلها توقيفية العبادة كلها توقيفيه لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع والذكر يكون بما شرع الله والدعاء يكون بما شرع الله ومما شرع لنا في الدعاء أن يسأل المسلم حاجته حاجته التي تعرض له مثل احتاج أن يتزوج احتاج أن يشتري دابه احتاج أن يصلح حذاء أي شيء يحتاجه يسأل الله سبحانه وتعالى حاجته ف. فهذا مما شرع وأيضا مما شرع لنا أن لا نعتدي في الدعاء أدعو ربكم تضرعا وخفية أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين لا يعتدي الإنسان في دعاء وقد قال عليه الصلاة والسلام سيأتي أقوام من أمة يعتدون في الدعاء والطهور فالشاهد أن الذكر والدعاء توقيفي بمعنى أن يلتزم شرع الله تبارك وتعالى في صفة الذكر وطريقته وشروط الدعاء وآدابه وما ينبغي أن يتحلى به الداعي كل ذلك يكون على ضوء الكتاب والسنة ولهذا العلماء كتبوا في كتب الأذكار الضوابط الشروط للذكر وللدعاء على ضوء ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول هل في الصلاة الاقتصار على الدعاء الوارد in the war or في thing